الأربعين خالد في خاطري ليس يغيب أبداً عن ناظري الأربعين خالد في خاطري ليس يغيب أبداً عن ناظري ولهف نفسي بالطفوفي أسرات حال الهدى وزينب للكفرين وجسم مولانا على حر الثرى يبقى ثلاثا ما له من قبري فوق الهجير عري مرملون قد مزقوه إغبا بالباترين فوق الهجير عري مرملون قد مزقوه إغبا بالباترين ورأسه يعل على سن القناة وخلفه رأس رضيع زاهرين ورأسه يعلو على سن القناة وخلفه رأس رضيع زاهر وتعلو صيحات الأيام بالبكار شاكية ظلم سياط الجائرين ليس يغيب أبداً عن ناظري الأربعين خالد في خاطري ليس يغيب أبداً عن ناظري